اسم الاول الابن رحمه الله بسال الله الواحد امين فلتحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوانا بين بهر التمرين قال سيد المسيح انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلم ومن يؤمن بي فله نور الحياة وقيل عنه أيضاً كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتم للعالم النور الحقيقي مفيش حد اسمه النور الحقيقي إلا سيد المسيح يعني مثلا سيد المسيح قال أنتم نور العالم لكن ما مس إحنا ما النور الحقيقي وقال أنا هو نور العالم بس النور عن نور يفترق المسيح قيل عنه أنه هو النور الحقيقي وقال عن المؤمنين باسمه أنه هم نور للعالم لكن في فرق بين النور اللي هو أصل النور ومصدر النور والنور اللي بيستمد نوره من النور الحقيقي لما بيقول المسيح أنتم نور العالم يعني أنتم بالمسيح اللي ساكن فيكم نور للعالم لكن مش معناها ان احنا مصدر نور في نور اصلي ونور منعكس زي ايه مثلا كلكم عارفين الشمس والأمر كده ولا ايه في حد ما عارفش الشمس والامر الشمس بتنور بالنهار والامر بتنور بالليل ولما بتكون ليلة قمرية الأمر فيها بدر يعني كامل ومفيش سحاب في السماء بيبقى نور القمر قوي لدرجه الناس ممكن تمشي في الشارع او في اي مكان او في الغطام وتشوف طريقها على نور القمر من غير كهربا ولو واحد نظره قوي شويه ممكن يقرا على نور القمر لكن نور القمر ده غير نور الشمس خالص القمر لو اي واحد فيكم استطاع أن يصل إليه يعني زي ما يركب مركبة فضاء مثلا صاروخ ويروح الأمر هينزل على الأمر يلاقي الأرض بتاعته أرض حجرية معتمة وفيها ريحه النور خالص لو نزل على سطح الأمر يلاقي زي الأرض بتاعتنا كده ويمكن أصعب منها بكتير كلها براكين وتجاويف ونقر وحاجات تخوف ومنظر الأمر من بعيد لما بيبقى شكله جميل ده لما راحت يقف عليه لقيه كله حجاره ونقر طب ما النور بتاع القمر ده جاي منين ده الشمس بتعكس ضوءها على وش القمر فيوم في القمر ايه يبعت لنا هذا النور زي لو انت مسكت كشاف كده ونورته وصلت ضوءه على مرايه ممكن الضوء ينعكس من المرايه يبقى الفرق بين نور الشمس ونور القمر ان نور الشمس نور حقيقي لكن نور القمر نور منعكس من الشمس واصله هو نور الشمس يعني لو واحد قال الشمس بتنور بالليل بضوء القمر يبقى ما بيقولش كلام غلط طبعا لو واحد قال كده الناس اغلبهم هيقولوا له لا ده انت كلام ده مش مظبوط انت بتخترع كلام غلط بس لو واحد دارس كويس، فاهم، يقول له كلامك دقيق جدا إن الأمر بينور لنا بالليل بنور الشمس او الشمس بتنور بالليل عن, عن طريق الأمر يعني الشمس بتبعت نورها كده، يخطط في الأمر بعين ردلنا تاني، طب الشمس إحنا ليه؟ مش شايفينها لأن كرة الأرضية بتلف فبنكون جينا في الجانب المعتم اللي بعيد عن الشمس مش شايفينها لكن هاللأننا إحنا مش شايفين الشمس تبقى الشمس مش موجودة احنا مش شايفينها لكن هي موجودة والأمر جاي متعامد على الأرض في الاتجاه الآخر فش هو شايف الشمس إحنا مش شايفينها لكن هو شايف بعدين احنا لفين من الناحيه الثانية فيبقى الشمس كده والارض كده والقمر هنا احنا في الناحيه الثانية من الارض مش شايفين الشمس لكن القمر شايفها واحنا شايفين القمر فالأشعة رايحه على كده تنعكس وترجع لنا كده فنوم احنا نشوف القمر وما نشوفش الشمس لما انسان مسيحي بينير في العالم الناس مش شايفه المسيح قدامها لكن شايفة نور المسيح اللي في هذا الإنسان لكن مش معنى أنها مش شايفة المسيح لما فيش المسيح زي أنت ما انتش شايف الشمس بالليل مش معنى ما في الشمس ده أنت تقدر تعرف ان في شمس لما تبص للأمر هو ده بينور ليه ما هو منور لأن الشمس عكست نورها عليه لأنه هو نفسه القمر جسم معتل الأمر نفسه جسم معتل والدليل على كده ايه بقى اقول لك دليل انتوا تعرفوا كويس مش ساعات القمر يبقى هلال كده هلال صغير طب القمر هو القمر ما بيكبرش وما بيصغرش هو معقول القمر بيكش مره يبقى دايره كوره يعني ومره يبقى شريط معقوله ده جسم طب امال بيخليه يكبر ويصغر كده الشمس احنا لما بنشوفها ما بنشوفهاش بتكبر وتصغر بتطلع مدوره وتنزل المدور في الغروب. يعني تستخبى بس تستخبى وهي ايه? لكن الامر شوية يلاقيه مدور وشوية يلاقيه شريب هلال. طب حكايته ايه ده? هو مش بيصغر الامر لكن ضوء الشمس اللي جاي عليه بيزيد وبينقص لان ده خيال. فلما الأمر بيلف ويستخبى ورا الارض شوية يقوم ظل الارض ييجي عليه. فيقوم ما ينبوش من الشمس الا شريط اللي فاضل بعد ظل الارض مخبه حته منه ولما يلف اكتر يقوم ظل الارض يخبيه خالص ما عدناش نشوف مع انه بيبقى قدام عيننا لكن مش شايفينه ولما يكون القمر بدر والشمس تطلع يختفي القمر ليه بقى يختفي ليه اشمعنى الشمس اللي تبان وهو ما شيء لانه نور الشمس اقوى من نوره والشمس هي الاصل اللي بتاعكس نورها عليها فاللي عايز افهم ان الامر ملوش نور اصلا يعرفها لما يبقى الامر هلال واضح ان حتة من الدايرة بتاعته عتمة وحتة ايه حتة نور ازاي حتة عتمة وحتة نور لان حتى العتمة دي هي بتكشف حقيقته والحته النور هي الجزء اللي جايله من الشمس اه الانسان المسيحي هو شخصيا هيجيب نور منين يقول انا تراب ورمان شويه طين زي ما ربنا قال لادم لانك تراب والى تراب الارض تعود فمال اللي... الانسان القديس ده بيجي منين زي ما بنرسم ايقونات القديسين بيبقى حوالين راسهم هاله من النور كده ها ولين قال لهم النور قال من المسيح الساكن فيهم قالهم من حياة المسيح اللي هم بيعيشوا بيها زي ما بولس الرسول بيقول هي هي المسيح وحتى العذراء مريم ما عندهاش نور ملكها هي شوف العذراء بنسميها ام النور يعني ايه ام النور يعني والده المسيح اللي هو النور الحقيقي فتبقى هي أم النور اللي هو مين؟ هو المسيح والدة النور بس مش والدة النور بمعنى إن هي أصل النور والنور بتاع المسيح منها هي وهي اللي قد لا بل المسيح هو النور اللي سكن في أحشائها بالتجسد وهي ولدته وهو الإله المتجسد وهو نور الحقيقي عشان كده اسمها ام النور او والدة الاله لان الذي ولد منها هو هو نفسه الذي ولد من الاب قبل كل الظهور ولكنه اخذ جسدا من العذراء بدون زرع بشر بدون اب جسدي وتجسد وحبلت فيه لكنه هو كائن قبل كل الظهور وجه في اخر الزمان اتولد من العدرة متجسدا وهو مش اسمه ابن الله لانه ملوش اب بالجسد لا ده هو اسمه ابن الله لانه هو النور اللي مولود من النور اللي هو الاب عشان كده في قانون الايمان بيقول نور من نور اله حق من اله حق زي الشمس والشعاع بتاعها ايه الفرق بين الشمس وشعاعها الشمس وشعاعها هي شمس واحده لا في شمس من غير شعاع ولا شعاع من غير شمس لو الشمس ملهاش شعاع تبقى معتمه والشعاع يجي منين الا لو في شمس عشان تشعر وتولده نور من نور المسيح مولود من الاب قبل كل الظهور وبعدين حل في احشاء العذراء مريم عشان يظهر في الجسد عشان يفدين على الصليب بهذا الجسد لكن من قبل ما يتولد من العذراء هو مولود من الآب قبل كل الظهور وعشان كده اسمه ابن الله بس مش ابن الله بالطريقة بتاعت الولادة بتاعتنا احنا يعني زي ما واحد يتجوز ويخلف لا تبشر يعني لا ده زي مثلا لما واحد عقله بيولد افكار لما عقلك يولد فكر هل انت عقلك بيتجاوز عشان يولد فكر ولا طبيعة العقل انه بيولد فكر عقلك بيروح يتجوز عشان يولد افكار؟ ولا هي الافكار طبيعي بتولد منه؟ المسيح اسمه كلمة الله فالكلمة مولود والمولود يدعى ابن بس مش ابن بالمفهوم بتاع الجواز والخلف لا ده طبيعة الله نفسه الروحية فيها هذه الولادة الروحية ولادة النور من النور زي الشمس ما بتولد الشوع بتاعها وزي النار ما بتولد, بتولد منها النور او بتنبعث منها الحرارة هي النار عشان تولد حرارة او نور بتتجوز ولا بيتولد منها النور طبيعي كده طيب سؤال في نار ما بتولدش حرارة او نور طب لو في نار ما بتولدش حرارة او نور تبقى مش نار تبقى حاجة تاني يبقى طبيعة النار انها ايه انها تولد ولو ما ولدت تبقى مش نار بس ولادة عن ولادة دفترة ولادة النور شيء وولاده طفل من امه او من ابوه ده شيء اخر عشان كده لازم نفهم كلنا ان المسيح اسمه ابن الله مش لانه اتولد كطفل لا ولكن هو كلمة الله الازلي قبل ما الآدم يتخلق وقبل ما العالم كله يتخلق هو خارج من الآب السماوي زي خروج النور من النور هذا النور المولود من الآب أتى في ملء الزمان عشان إيه؟ عشان ينير العالم كله بقدسته ببره بطاعته الكاملة للآب السماوي عشان يصلح صورة الإنسان وعشان يقدم طاعة كاملة للآب وعشان يقدم نفسه زبيحة على الصليب وعشان يحطم الموت وعشان يحرر المقصورين، وعشان يقيم الطبيعة البشرية من الموت إلى الحياة بقيامته من بين الأموال هو نفسه النور المولود من الآب ظهر في الجسد عشان كده معلمنا بولس سلسول بيقول إيه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لكن هل معناها ان فيه انسان تحول الى اله لا طبعا عمر ما انسان يقدر يبقى اله لكن ده الاله ظهر في الجسد اخذ جسد وظهر بيه جسده هو اللي صلب علشان به على الصليب يبقى في فرق بين ان الاله يظهر في فرق بين انسان ما مفيش عندنا حاجة اسمها انسان يبقى اله ابدا ده يبقى كفر فيش انسان يتحول إلى إله لكن ده الله ظهر في الجسد ما حصلش إن كان في إنسان اسمه يسوع وبعد كده تحول الى إله لكن ابن الله نفسه هو اللي تولد ولادة جسدية عشان يفدينا بالجسد ده على الصليب. يبقى اذا ابن الله الذي ولد من الاب قبل كل الظهور أخذ جسدا وصار بهذا متانسا لكي يدنا بهذا الجسد يبقى اله تانس مش انسان تاله ودي فيها فرق كبير قوي لا يوجد اله انسان يتاله وإلا ده يبقى كفر ولكن اله يتجسد الاله قادر على كل شيء عايز يظهر يقدر يظهر ولا هنقول له رب انت ما تقدرش تعملها دي هنقول له ما تقدرش تعملها طب ما هو قادر على كل شيء معنى انت بتقدر تظهر لاصحابك واخواتك وناسك وهو ربنا يفضل كده مش قادر يظهر محبته معنى انت لما بتحب تعبر عن محبتك لحد بتروح تزوره وربنا يبقى عاجز عن انه يظهر محبته عايز يزورنا نفسه يزورنا عشان ي... يأخذنا في احضانه كما تجمع الدجاجه فراخة تحت جناحيها عايز يشار لمحبته عايز يبين محبته على الصليب ويقدم دليل قاطع على محبته لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه طبعا لما حب يكلم موسى في العهد القديم مش ظهر له على هيئة نار مشتعلة في شجرة والشجرة في الحياة موسى قال ايه المنظر العجيب الحلو ده انا عايز اشوف فناداه الرب من وسط الـ الـ الـ النار اللي في العليقه وقال له انا اله ابراهيم انا اله ابائك انا يهوه يهوى يعني الله الرجل اترعب قال له اخلع نعليك إقلع الجزمة بتاعتك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة موسى خبه وشه بقى مش قادر يبص لأنه عارف انه واقف أمام مشهد سماوي فذا كان ربنا ظهر لموسى بهذه الصورة وموسى اتخاف خ... ألا يستطيع أن يظهر في وداعته ومحبته لكي يقدم زبيحة مخلصة عن خطايا العالم كله زي ما ربنا قال لابراهيم اتبه ابنك وبعدين جه قال له لا ادبح الخروف ده بداله عشان يفديه من الموت هكذا افتدانا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم كله اللي هو المسيح الزبيحة الحقيقية هذا هو مخلصنا يسوع المسيح النور الحقيقي زي يقول الله ظهر في الجسم وقال عنه حنا رأينا مجد ومجدا كما وحيد من الآب مملوء نعمه وحده مش بعد كده حلاوة قداسه كامله محبه كامله تنفيذ كامل لوصايا الاب حب كامل للناس واحتمال للخطاه وتاثير في حياتهم وتغيير جاي عشان يحرر الناس من الخطيه ومن الشر عشان ينتصر على الشيطان من اجلنا وعشان ينتصر على الموت ايضا وتعين ابن الله بقوه من جهة روح الخلاسة بالقيامه في الأمور هكذا نحتفل بقيامة فدينا في هذه الأيام ونحتفل بعيد الشهيده دنيانا مع اعياد القيامة المديدة ونذكر أن هذه الشهيده قد شهدت للقيامة لأن الإنسان اللي ما بيخافش من الموت يبقى بيؤمن بالقيامة وما اللي الموت ليه فعدم خوفها من الموت كان دليل على محبتها للرب وعلى إيمانها لأن الراقدين بيسوع سيحضرهم أيضا معه شهادة القديسه دنيانا هي من أقوى الأدلة على إيمان القديسين بقيامة السيد المسيح وبقيامة في اليوم الأخير هي دي القيامة اللي خلت القديسين يستخفوا بالموت بل يشتهوا الموت ويقولوا لي أن انطلق واكون مع المسيح ذاكى أفضل جدا فليباركنا المسيح إلهنا بشفاعة حديثة طاهرة مريم والدة الإله والشهيدة العفيفة بميانة والأربعين عزراء ورسلات قداسة البابا شنودة وليبارك أولادنا الذين يمتحنون في هذه الأيام ويشفي كل المرضى ويستجيب لكل طلبة تقدم في هذا الموضع ويدبر حياة كل إنسان ويبدد كل السعاب وكل ظلم يرفعه ولله لها المقطع دائما أبداً.